بسم الله الرحمن الرحيم الاقلام من امر تلك آيات الكتاب والذي أمزِل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات القوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى يُسقى بماء واحد ونُفضّل بعضها على بعض في أُطُر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيذاكُم مَا تَرَوْنَ أَمَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنذِرَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِن بَنَاءَ أَن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 من أثر القول ومن جَهَرَ به ومن هو مستخف بالليل وتارب بالنهار له معقبات من بين يبيه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ له وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلادهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه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 أنزل من السماء ماء فسانت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في الدار بطغاء حرية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين افتجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِتَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّبُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْث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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاب ويحدي إليه من أناب الذي آمَن وتقُم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقم القلوب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 لَتَطَّلِعُنَّ عَلَيْهُمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لَّنَامُوا فَيَظُنّوا صَحِيًّا أَفَلَنْ يَيْأَتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدًا بَاسَ جَمِيعًا وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْضُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخِيْفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ ابْتَهَدِيَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ بِمَا كَتَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ فَتَمُّوهُمْ أَن تُنَبِّئُوهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 تجرئ من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آفيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَاجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَنْحُوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوَوَأَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَوْقُصُهَا من, مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْطِيَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ تَرِيعُ الْحِسَابِ